خلق السماوات والأرض بالحق. تعالَ عَمَّا يُشْرِكُونَ خَلَقَ الْإِنْسَانَ مِنْ نُطْفَةٍ فَإِذَا هُوَ خَصِيمٌ مُبِينٌ وَالْأَنْعَامَ خَلَقَهَا لَكُمْ فِيهَا دِفْعٌ وَمَنَافِعٌ وَمِنْهَا تَأْكُلُونَ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 إن في ذلك لآية لقوم يتفكرون وسخر لكم الليل والنار والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره إن في ذلك لآيات لقوم يعقلون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 وتستخرجوا منه حلية تلبسونها وترى الفلك مواخر فيه ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون وألقى في الأرض رواتي أن تميد بكم وأنهارا وسبلا لعلكم تهتدون وعلامات وبالندمهم يهتدون، أَفَمَن يخلق كمن لا يخلق؟ أَفَلَا تذكرون؟ وَإِن تَعْدُونَ أَعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا إِنَّ اللَّهَ لَغَفُورٌ رَحِيمٌ وَاللَّهُ يَغْلَمُ مَا تُسْرُونَ وَمَا تُعْلِنُونَ 112. والذين يدعون من دون الله لا يخلقون شيئا وهم يخلقون 113. أموات غير أحياء وما يشعرون أيان يبعثون 114. إلهكم إله واحد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 وَإِذَا قِيلَ لَهُم مَّا أَنزَلَ رَبُّكُم قَالُوا أَسَاطِيرُ الْأَوَّلِينَ يَحْمِلُونَ أَوْزَارَهُمْ كَامِلَتَيْنِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَمِنْ أَوْزَارِ الَّذِينَ ظَلَمُوا بِغَيْرِ عِلْمٍ أَلَا سَاءَ مَا يَزِرُونَ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 الذين تتوافهم الملائكة ظالمي أنفسهم فألقوا السلام ما كنا نعمل من شو؟ بلا إن الله عليم بما كنتم تعملون.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 الذين تتوفاهم الملائكة طيبين يقولون سلام عليكم دخل الجنة بما كنتم تعملون فلينظرون إلا أن تأتيهم الملائكة أو يأتي أمر ربه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 وأنزل إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون فأَمَنَ الَّذِينَ مَكَرُوا السَّيِّئَاتِ أَن يَقْصِفَ اللَّهُ بِهِمُ الْأَرْضَ أَو يَأْتِيَهُمُ الْعَذَابَ مِنْ حَيْثُ لَا يَشْوَعُونَ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 أو لم يروا إلى ما خلق الله من شيء يتفيأ ظلاله على اليمين والشمال لسجد لله وهم داخلون. ولله يسجل ما في السماوات وما في الأرض من دابة والملائكة وهم لا يستكبرون يخافون ربهم من فوقهم ويفعلون ما يؤمرون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 ليكفروا بما آتيناهم فتمتعوا فسوف تعلمون ويجعلون لما لا يعلمون نصيبا مما رزقناهم فاللهم لا تسألن عما كنتم تفترن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 إن في ذلك لآية لقوم يعقلون وأوحى ربك إلى النحل أن اتخذي من الجبال بيوتا ومن الشدر ومما يعنشون ثم كني من كل الثمرات فاسلكي سبل ربك ذللا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 بَنَضَّ اللهُ مَثَلًا عَبْدًا مَمْلُوكًا لا يَقْدِرُ عَلَى شَيْءٍ وَمَن رَزَقْنَاهُ وَمَن رَزَقْنَاهُ مِنَّا رِزْقًا حَسَنًا فَهُوَ يُنْفِقُ مِنْهُ سِرًّا وَجَهْرًا أَلَيْسَ تَسْتَوُونَ الْحَمْدُ لِلَّهِ مَلَأَكُثَرُهُمْ لا يَعْلَمُونَ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 هل يستوي هو وَمَن يَأْمُر بِالْعَدْلِ وَهُوَ عَلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ وَلِلَّهِ غَيْبُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا أَمْرُ السَّاعَةِ إِلَّا كَلَمْ حِلْبَصَرِ أَوْهُ أَقَرَبُ إِنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ والله أخردكم من بطون أممها لا تعلمون شيئا لا تعلمون شيئا وجعل لكم السمع والبصر والأفئدة لعلكم تشكرون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 جنود الأعما بيوت تستخفون بيوت تستخفونها يوم ضعنكم ويوم إقامتكم ومن أصوابها وأبارها ومن أصوابها وأبارها وأشعارها أثاثا ومتعا إلى حين. والله جعل لكم مما خلق ظلالا وجعل لكم من الجبال أكنانا وجعل لكم من الجبال أكنانا وجعل لكم سرابيل تقيكم الحر وسرابيل تقيكم بسكم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 وَإِذَا رَأَى الَّذِينَ أَشْرَكُوا شُرَكَاءَهُمْ قَالُوا رَبَّنَا أُولَاءِ شُرَكَاؤُنَا الَّذِينَ كُنَّا نَدْعُو مِنْ دُونِكَ فَأَلْقَوْا إِلَيْهِمُ الْقَوْلَ إِنَّكُمْ لَكَاذِبُونَ وألقوا إلى الله يومئذ استلم وظل عنهم ما كانوا يفترون الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله زدناهم عذابا فوق العذاب بما كانوا يفسدون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 ولا تكونوا كالتي نقضت غزلها من بعد قوة الأنكث تتخذون أيما دخلا بينكم تتخذون أيما نكم بينكم أن تكون أمّة هي أربى من أمّ إنما يبلوكم الله به وليبينن لكم يوم القيامة ما كنتم فيه تختلفون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 ولنجزينهم أجرا بأحسن ما كانوا يعملون فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم إنه ليس له شلطان على الذين آمنوا وعلى ربهم يتوكلون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 يأتي هارز قارعدا من كل مكان فكفرت بأنهم من الله فكفرت بأنهم من الله فأذقه الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون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 إنما حرم عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به فمن الضر غير باغ ولا عاد فإن الله غفور رحيم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 ادعوا إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجاذلهم بالتي هي أحسن إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين